119. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ كُتِبَتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ